لا يَسْتَوِي مِنكُم مَّن آمَنَ ثُمَّ قَاتَلَ مِن قَبْلِ الْفَتْحِ وَفَاتَ وَأُولَئِكَ أَعْلَى دَرَجَةً مِّنَ الَّذِينَ آمَنُوا مِن بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ مَن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ, له وَيُؤْتِهِ أَجْرًا كَرِيمًا يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى مَن شَاءَ مِنكُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ 121. وإننا تنتجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم 122. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا وظرونا نختبس من نوركم بَيْنَ لَوْ جَوَّارَاكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ قَالُوا بَلَى قالوا بنا ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمن الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منه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 119. عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم 110. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في إِا فِي كِتَابٍ مِنْ قَدن أن دَوعَهَا إِ ذَانكَ لَم اللهَّ يَسير لِكَْلى تَأشَوْ علىى مَا فَتَكُم وَلاَا تَفْح بِماَا آتَكُمْ واللَّ لا يُحبُّ كَُّ مُفْتَالنا فَخُور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 وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم اللَّهُ من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذبيتهم وتوى الكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون ثم قفينا على آتارهم برسلنا وقفينا بعيش بن مريم وآتيناه الإنجيل وَجَعَلنا فِي قُلوبِ الَّذينَ اتَّبَعُوهُ رَأفةً وَرَحمَةً وَرَهبانيَةً إِذ تَدَاوَها مَا كَتَبنَا عَلَيهِم إِلَّا البِتْرَ أَرِضوَانَ لِلَّهِ فَمَا وَعَاوَها حَقَّرَ آيَتَها فَآتَينا الَّذينَ آمَنوا مِنهُم أَجْرَاوَ وَكَثِيرٌ مِّنهُم فَاسِقُونَ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 وأن الفضل بين الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم